بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى خطنا في رحاب الإيمان وصلاة فجر هذا اليوم ننقلها لحضراتكم من شاحة مسجد السلطان أبو العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة خطنا في رحاب الإيمان وما أجمل أن نلتقي على طاعة الله تبارك وتعالى هذه الطاعة التي تبعث في القلب نورا يقويه ويثبته فإذا دنا منه الشيطان أصابه من هذا النور ما يصيب مسترق السمع من الشه الثواقب يقول ربنا تبارك وتعالى قل أطيع الله وأطيع الرسول هيا بنا أخوتنا إلى طاعة الحق جل في علاه في هذا اللقاء الإيماني المبارك والذي نستهله بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية السبعين من سورة الإسراء يطلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mm <laughs> ما <تصفيق> ندع Give Még <tíns> azon Thank <laughs> you. lo <tose> Ahol én én, Amen. ثم لا تجد لك بيت. No. <laughs> illa net To <tries> me, tudik ez there